بسم الله الرحمن الرحيم القم من حقم ومن ادراك من حقم تَنَزَّلَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودٌ فَأَهْلِكُوهُمُ الْقَارِعَةُ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوهُم بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ فَمَن يَمَسَّهُ أَنِيَامٌ حُصُومًا فَتَرَى القَوْمَ فِيهَا طُرًا كَأَنَّهُمْ أَعْدَادُ نخلٍ قَاوِلَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن دَابَّةٍ وَجَاءَ أَفْلَحَ عَوْدٌ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُخْتَفِكَاتُ فعطوا ربهم فَأَخَذَهُم أَخْذَ الثَّوَابِ إِنَّمَا لَمَّا طَرَنَا أَحْمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ مَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيْنًا أذن واعية فإذا نُفخ في الصور كون نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذٍ وقعت الواسعة والانشقاق السماء فهيه يومئذٍ الْمَلَكُونَ عَلَى أَرْجَائِنَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ سَوْطَهُ يَوْمَئِذٍ سَمَاوِيًّا يَوْمَئِذٍ تُحْرَبُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا لَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أَمْ قُرِئَ كِتَابِي إِنِّي وَلِنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ كُفُوًا لَّهُ وَشَرَّبُوا مِنَ الدُّنْيَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَ هَذَا كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يا ليتنا كان في القاضيه ما اغنى عني ماليا هلت عني سرباني خلو فوهو ان للجحيم فلو ثم في نفسه هنا سبعون جراا تسلكون ان لم يكن لا يخمن بالله نعيم ولا نحب على طعام المسكين فليسلم يومها حميم فَوَاعِدٌ ٱللَّهُ مِن نِّسِيهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا ٱلْخَاطِئُ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَنَاطِقِ نُسْرٍ وَمَا لَاتِنْصُرُونَ إِنَّ مُلْقَى رَسُولٍ قليل وناه هو بقول شاعا ولي لم ما تؤمن ولا بقول كان قليل لم ما تستعون يَتَطَاوَلُ عَلَيْنَا بَعضُ الْأَقَاوِيلِ لَقَدْ ضَلَّ مِنَّا الَّذِينَ يَمِينُ ثُمَّ لَقَدْ ضَلَّ مِنْهُمْ وَكِيدٌ فَمِنْهُمْ كَمَنِ اهْتَدَى وَإِنَّ مِنْهُمْ تَنْسِيرُهُ لِلْمُسْتَطِيرِ وَإِنَّنَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ كُلِّ مُكْرِبٍ وَإِنَّ لَهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّ لَهُ بسم الله بسم ربك العظيم